أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ذر للج في ضغيانهم يعمرون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا دا شديد إذا فيه مغلصون وهو الذي أنشى لكم السمع والأبصار والأسئد قليلا ما تشكرون وهو الذي دراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت ولا رُخْتِ لَكُو اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْقَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا صُرَابَةً وَإِذَا مَنْ أَئِنَّا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطر الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون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 ناتسحرون اقعد بالانشرج بسم الله الرحمن الرحيم قبل لا وانا يعيش كانوا عاوه اياتها فدبات يا شنات قرينا سوره المؤمنون بين من ضرنا لجوا حوالي لهغه ديال قريش او الهي الله سبحانه وتعالى وهي ولو رحمناهم تذوق أو رسولك صلى الله عليه وسلم إله وحده كلام إسحاق تذوق تذوق ليص بل مده ماذا تجارك الله إلا دماره أو بختك عنان أو هركان عنان ماذا تقيم رسول الله ورسوله الكتاب والشرع وراءه النعم حضننا خير سن الله أو كشفنا عن فيل الحين ما بين واحد قسطا أو مندر دواعتها أبارةها للهجو وإذاعين لهاين كذب يعني يعملون حاليين فوالي رسو بادل اي كدح جاني يبادل كي هم بيجيو اكتكال لقل حاليان ويكو احوالي سي لحاج سيو اظن لحاج اظن لحالي سنوان وحان كاقب نصلي بان ادعادوه رسولك ان تبيجي مالدين او صديان ومركا قريش اوليوها رحمك وان ولا قد اخذناهم وانقوا الله والى بالعلاي بانقوا وما ارسف السرند كف سرن فمسكانوا ماءنا بريدا بطمينا اسد الليل لربين رب ووعي فضرعونا ماءنا يو اسد بالعذاب على بانق waddayawarto wala goyo xooli iyo dadkii iyo albaadhaan iyo dhulka oo dhanba dhammaanay babaay famastakanu may isud dilayna uma qashooyin la من dadu wal may isud dilayna wa ma ya xadra hununa mana ina ilaahi subhanahu wa ta'ala iyo go miskeenay iyo baahib badan oo iyo oohin ay ku jirto ilaahi ma bariin hata aan furo calaamdu dushooda باب ذا عذاب شديد عذاب درن صاحبها أو آخرها إذاهم ووهي وفي عذاب كده ليس مبلسون القصيوب. الدوم كان صاحي هانيان إلهي كورا إذا إنتي لا خير خلاص دعي ومشيال إلهي بعدين مك آخره إله عذاب كده, كده وبعض وضفره إذاهم فيه مبلسون فيه عذاب كده ليس مبلسون القصيوب وهو إلهي إلهي الذي كيوه أنشأ أبوري لكم إلينك دقين أصنع ولا سارة أرجة ولا فيدة قروبتة قليلا وحاير ما تشكرون انت دي لايكشو جايشان الهي لايكشو جايشان انت دي لايكشو جايشان وحايرت هايش الهي واكا ايدينا ابو راي مغلقه بصر كوي قروبتو وعبناك دفاييرا اليه قدين مت انت كميدة عجب كاك يا روكا واحد دون هاي ستور دنبا ده عبصانا يدينو قوصا نغلوك قدينه أرج وحكاك يا يتنبوا في قلب العبي إلهي سبحانه وتبقى السيوء وعرفتهم ويكحن وصدق قل ما وحاس إلهي بيش مكاس جاي وهو الإلهي سيسان مرى سبحانه وتعالى إلهي انك تد كشو رئيسان ونعموين كيسا ترى البضلاء كبيرين على, على ما تشكرون وهو إلهي الذي اتوه دراءكم إذا عبوري في الأرض يقولكم ينكع وقاب بهم ألم بغدورك الأقابر هو إليه حاجة لا يدنسوا الشريني وهو إليه أليكيوه يحييه النوالي واحد النوال الضيئ عن النواليئ إلهي ويوميت إستقع واحد دنتو توقع دن ولو بلهي وفي إلهي اختلاق إليه لي هبينكي إستلاس كيسية والنهار المعارم هبينكي المعارمكي المربع مديمانا يوقيكا لو إتجاي إلهي بغدورك هفرات عقبوه إليه ما بحق في waa uu idinkay dhahiyayna kusoo meeyo abuurtiina oo nolosha ka abuuraydo habeenka iyo iyo nolosha oo uu nooleeyay oo quraan jooleena ku u diray walaal ma ku bartaan wax bal waxa iyo aan oo ardaan namaysato wa ciidamada faan noqono ayna lamad doosuna ilaahi geeyna subhana wa ta'ala ilu sayeeri waay lan nako ta waxaan jiciruu la waadada ilaahi subhana wa ta'ala qoonin uma qaddarulla hata qadar saa sa in kuur saa sa de laqad weydina hadal qoyo waraasi wata iyo in kiraya baad laqad weydina waan loo yobo naxna ad bayanka naynigaari annaga waxaanay waarin soo doonay in hadanna hadammaa waxaan oo iyo waarin soo doonay ila asaadin awne dad toro beentooda muuye qor waxa tan nabi ilaah muhammad luman liman alardh dul khayaar wam fiha wax dhaxeeda ku nooloo makhluuqayaan in kun dhata jacal muqawx garane dadti saya quruna wadaayayni way kuugu jawaalay adan ta wasilillaahi ilaahi baa asala ta raquruna mayan waantoo adoo waxa ilaahay u garataynaa masjidada u deesaan masjidada u qariya islaam ma waxa gudda ma darto maystaano soo dhulka abuurayeen abuurayeen soo dhax idinka marka hore idin abuurayeen لله سأزيد دوامه عليه سبحانه وتعالى إلهي وأبوري كل واحد ترى له أفراد تكفون ما جل ها أسكع سفتنا إلهي سبحانه وتعالى أبى أبارة إنسان إنه سماوات تدوره أبوري إنه عرش وين يقرحه ببرانه أبوري إلهي أمركما تكعس سفتنا كل واحد ترى عبدنا سأل كويدي وصده حاله من كيري فيدي عندي سفوس ونطاي مركوت وكل شيء شيء كسملك وهو بقى مخلوق أيام الكيو وهو يجروا وحده بالذي ولا يجروا عليه أن لا بالدين وهو يجروا واردي ولا يجروا عليها أن لا واردين صدق هو يجروا إلالي ولا يجروا عليه أن لا إلالي كيف يمكن استفاض سكر إن كنتم تعلمون هذا الدين واحد جراني سيقولون وحديه دون الله إلهي ويكساف مايوك إلهي بسمهالشيء والبج عندي سملك يسكون جل إلهي بسواه إلالي وحده أن لا إلنا أن لا بالدين صدق قلوا هاتا فأنا تسحروا الوحى وقشرين سليدين سعر ما يعيش دين دين عبدان و العبادة أفضل بيساء و الرميسان ينصاب بحاني بل عطيناه وانا بالحق حق بانه كان وإنه يقول الكاذيبون وابين غياله إلهي حق سيئبين ينبغل يسمحانه وتعالى ما اتخذ الله إلهي مصرى بيساني من ولدين وما كان ما عاني معه إلهي من عيسى من إلهي إلهي, إلهي من عيسى ما عام. إذا انهضوا إلهي رجلي لو أن إلهي أهيم لان ذهبه و الله تعالى لها كل إلهي إلهي كسا كله بما خلق ولا قرار مرات لها إذا كنت شكاية سكالاتان صحيحة مراتان حانس كلها يعني وحانس كلها يعني نعم لو أحدك حيث سؤال مراته أضحوا على نورييني يا داي العاجتة يا داي تعاشييني ساسو قالت عليكم عليه السمحنان إلهي مخلوق هو ودليه جهين وإلهي يلقى الجيلان نعم لو أعس الله أما سانهور إلهين أو صور شعره، إنت إيش لا يامبو مير أتقان له أو كاس أمريكا ويش هم قادن له أو بكرتويد قادن له، كأنه والعين تبدو من قادن. إذا هذيج إلهين بعيسى إله كريجي، لذلك هو ولد جلها، كل إلهين إله كسر، كل جي بما خلقه توفر وياه وعبورته، ولا ألا وقاعم نقولها، بعض مرتو على بعض، ويكر أتقان لها يوم. سبحان الله إلهي باد مركز عندك خير من رأس مالي الصاد إلهي ذلك بابيرا إلهي باد إلى المامروح هي مركز الله سلاج وألب الصدمنا أنتم بابو فوض ما قد عناش هو لباني نفق الصبان سبحان الله إلهي باد للذين حماي سكون أروح كل ما عن إلهي لا يقينا ولد برس مالي السيء والحال إلهي إلهي وكل الذين على من الغيب ويجلي سبحان واقعيكو والشهداء تروح يجيكو كان أبوي. اسكومدهم فتعالى وقصر إلهي عم يفكون واحد وحلصنا يوم وعلاه هي وحلصنا إلهي وحوى وقصره حلو حات عن حمد إن ربك ربك يوم لما ترين يحضى ما يقدون وحى الله يبغاه على بك ربك ربك يوم فلا تجعلني هائل في القوم قاد يضحى أضعار من الجال إلهي وجال وحى خصائنه تعبت براني لا ونكر الجني وإن مكر يمش صاف وجع يتوالى سبحانه وتعالى ada ay خير khayrki ka dheeraadaan oo balaayo samayaan oo ogowan fiican tahay Ilaahay ba subhanahu wa ta'ala dadka saa ka ku waan nakhra tacanau Ilaahu ما يؤدون وحا الله يالله يالله يالله فلا تجعلني اياله في القوم تحيا الظالمين يقال إلى قوه يقدر ورحضها اياله وحا قل عياله يقدر الله يقول له وإنها على عنه ريك هناك فتصنق ما نعدهم وحا الله يالله يالله يالله عقابتها لقدرونه وان اوهدنا إذ سعمر إلا سردوا مكة والجهادية وحرية مجرينه يوقف يوقفوا هيجاكم وعظموا صلاة ادفعوا قرب وقدم بلا فيه أهنتي يا خصلاتي فيها حسنوا ونجدني أسيات حمانتك وقصمي هذاك الرجاء أدوا ونجد والي قدو القاب مركي طمأنك وقصمي مكيل جالك وقصمي يعني وعذلت ماذا حل صارق ذو القاب نصر عليه سبحانه وتعالى نحن على ما عالم لبنان السفون وحيد كلمان يجينا هذاك وقص شعري ينوى أنا يقص شعري ينوى كتاب وقص شعري ونوري عليه سبحانه وتعالى مركه حمانتك وقدم appy هذا الذي يوجد ان يبدو بعد боль فاشة New have acted on with all wanted didn't say nothing didn't say anything He's not mad So he wanted and he found tanar araba iyo sifo xamaayada fikrad uu wayna wa hata sabbi wa hata rabbi habbi habbi a'uuduka wanka maangalaya minna mazajda shaabiin shayatin tawwaswas ka u tagdoon ee يا عزا نستنى وكا لو قدنا بشيطانك اليه كمان قلب حا... السوردة وحاين تنزيل المنرح معه الرحيم فصلت هذا اذا نجيل مركا وحاوي يد الشيطان كافو وحا مباريا قدها ايه دقا يوو زدك يفتعل بحظ الصبر يساوكا ساصل ووقا مركا وحاى اليه سبحانه وتعالى كمان قلبه عليه اعراب نو ايه دا وانقصو من السورة العرب اخر كان مركا شيطانك وسوشكي سيلاه كمان قلبه وقلو علي وقلوا هاته يا عزا ربي, ربي يو. وأن كان جاليا، بكا أديكا، منا مزاج شعشعان كوسواس كيسن كان من جالك، إنه صبر لانه وحبار، إنه وحبار بلا كان كان من جالك، إنه وسواس يو حياء، إنه وسواس أن يحدثون شعادم أن يسحدر، مركب هنا قتما أدنى كمان جالك، كده كمان نقول صوت يو يو أو هكذا طاينة السقوص حاضرين، هاشن كم قراءة خانية، هوش قراءة خانية، أو إنت عايز بقولت كلت تجيه حضان إلهي كمان قري، إلا علمي ولي ما توصل قيمنا، عايز وعبدالشقيمنا شيطان ضرك، وبراياها ومخربانها، ولا ولا حالات غير يسو حاضرين إله وقام من قري، شيطان، حتى إذا جاء مر كلي ما أحدهم متقول. الموت دقت الهي عايش ميد كن مركو موت كو يماض قال و خوي صبقه باب الجعون ديري ايلاو ديري هي وعلي وحا لاغا يابا اعملوا انهم سمعوا صالي ان ما تركتوا عمل كان كسرتي ويادونك ان كسو هلي ان سو خربيت هون ضيقيت ايا حدا لا ايمانياي الهو ادونك يغو خلو الهو نفتح ايغو قادين نفسي وا كبحي سو صعبانو و سو كرات كبحي الله lugu قد mayu debluu ciri maye inaa hadalkaa ciri oo rabiir joon tii way kelimantuu way uu soo qalinha oo ruuxa ku hadlay oo naga raayum ha koray oo qabriga ku suubay barzakhun taat adunkii alaaga seeda yaaw noo sabirta xaladaw galay ila yawmi lqaatan tii qayama la gaay له ku jiray naba adunka inaa aakharna ay ku jiray كعدم فسرين فسرين حسن بس لي تعب إنت يا حتى هذا روح إنت وسنحل في براليبي وعمل صالح سني سو سنحلو والثمانين أولين رب يرجع عليه عمل صالح وجرت يو جرا الله وتفهمي رب هذا اللي في الشو وكم إنتوا ما إنتوا يعني هل هذه النفطة قلت بقيلة مركزة ربي رجوعون العالي عمله صالح إلهي كالله من العلم هذه إنها هذا القاعدة كلمة قائرة هو يسوي قائرة أولي ومن ورائهم ضدقوا مركزة دمتان أو حقار ري برزقهم تات الدون كلا إلى يوم يعطون تليل جاري فإذا مركز الأفض في الصوري بوهم كمركز الأفض صلاحاً ساعد بينهم إسمنا الشاكشاكا شدحوا دمجته فروح دها هي قبيل القاعدة فان روح روح كارنا ناسو كي يعيش على روح أبيه هو يدين كارنا يمارة، روح إدميزي كارنا يمارة، فلا أنصاب بينهم، لا حول ولا قوة معه، صنع شعرش شاهي بالبانه ملجسته، بغرية بعدين كان سبحانه وتعالى، ووحنا قتادين سودفع، قبل وحنا بجود فاعجاري، مالنا كخصوصهم هاي، إدميزي هو سماه تويش كسباب، ولا يتسأل اسمه السؤال يعني، روح روح تروحك وهو دينه يوم يوالك العري رأوا الموكبه صنعه روحك اليوم يفر المروبينخي وهم بيواجهي فمن تقول ما ترى الأصلات هو الدين حسنات كيس عمل كيس خي كها ميزمك وكل جرور الأصلات فورايك قواسم والمفلحون وكل اللي بانيه واقوحي أخيرا هني جنب دير الجيران على كل ذكر بالله ومنخفض رايق تموزين ميزمك حسنات حسنات كي كيس رأوا شرك كيس الأصلات تربط فورايك ان الذين قوه يخاصرو انقسم نفضوا خساري في جانما نار دخانه خيداي خريطنا قواريان فالفح وحادرانيس وجوه وجيال قولا النار نار با ديران وهم يبو فيها نار دخيدا كالخون سفرا خن كالي على رؤيه كسبين ورسولك صلى الله عليه وسلم با فسر لا يو بشن تند حيتكيسه ماء بردكيس سنكره سنه سنه خذنت اي كدغيس ما سوى ابكي سامقن كالخ aqsa sax wax sanno qoran ila aqrada waxa gooyada waxa artay ruuha bishinta adii leey gooyay falxuun noqonay ilki kira muqdan ka wararay intii halkaan ay qabay bartanka lagay bishinta koray san halkaan tiila qabay la diilay halka hudunta lagu dhijiyo saas markii aqti هذا qoranay hada dadka ruuha bishmaleey gooyay warruu leedii oo qalo boqol balafinaya geel maxay noqonay qoon ila qare mar ha taabtiiso loobeyo fashii midan kisaha saafato u furalo wa anii subhanahu wa ta'ala ah khayr ad-dunkam shaqayta wa shirkiisa u tirabta hal kisowqaw nataj jannaba wa na'ud billahi min quwari talfaqu jawwa an-nar nar da waji ka deeray sa gabiisid iyo halka Sanoisana alkaise tätäisen tän tai kerkiä ulkoilun marta tähden kaari voin. Älä mta kun mene näin, ei ole kyllä päiyyä. Aiat te merkei, oi, kyljien sanat saada, vieläisen kyllä päiyyä. Älä mta kun mene näin, aiat ja aiat totaamilla aikrilla, aikun fa kun tu menee näin, teha aiat teki diiun, teki diiun يسأل الله سبحانه وتعالى قالوا وحيدين ربنا احرابي جانبه غلقت الحق قال ابن علينا بص النظر الشق وطنا الشق النمو أيام بالغضي أيام قائم ابن خطي وشقهم بنها وكنا وحانا قوما ضلق وضالين ربنا اسمنا واحدة بنبي عبدالقلاتية من عندها اختار الميز ندون كانوا اختاراينة كلابا بان ايو الهي بانو نقونا ايو الهي بانو عايمونا يروح اللي تانا ونجاية وطوات ربنا وغدها يا رب اخرجنا من النار من النار حقك كان عدنا ذنوبنا سنين جدا كنا ونحن انه ظالمون ربنا ماذا وشو كنا كنا ظالمين بان الا سير وجه والدين حسينته بهم الى عقاب سنانيا افتتن سنه مركا شنو جوابي مركا افتتن سنه قال فيها النار وكانت اي لاقولها لدي اي وحق ويد نار غلينا بعيد اخسوا فجاله فيها نار لا هي تكون فجاله ولا تكلموني هاي راح لنا ربها سبحانه وتعالى ما كان سبب البشرى الصباح اللي انه شاني كان وفي حياه ومن يقولون أمننا كتابك يا رسول يا عليكم القرآن، فاغفر لنا النار وارحمنا النار حارس، وأنت عدو خير الرحمين، بعد تكون عاصم وخير بان، فتختتم الضماد الساس هاي المؤمنين تاع وعكدة تاع، كل وجع يسوع، حتى عن سوكم إلا يستياس قادي، قويد إلا وسية، دي كينا في فستان، هنا عنك فستان وحيل الوسية ضدنا الفستان، ورمك فستان ويا بخير عليهم كل حسن. الضمائر النعاسة المؤمنين تها إلى يسوع كفرنا يسوع إلى أبريجه أيه يكو خدعة عيارية جس جس حتى أن سأكم ذكي إلا عني يقولون لودن وكنت محضيذا منهم الضمائر تضع تضع كون فروق صلوات إني أنا قب على جزيتهم كوي أستوى عيارية جسنا سو جس جسنا والقبلن ريا اليوم ما أنت بما الصلاة والصبر قوي استاذ كعديم كيس في الجيران تبقى قصة سلوك محان سومالي سابوه الأولاي يدفع بلقي يحصن كل سابع إنا الالجو يتبع بغلقك بغلقك بغلقك كفع عن إنا دوصها بارتوه دوح وكي القوانكره لبكي إني عيكسة فران إيا طعا إذا عيكسة فران إيا عاسلها عيكسة فران بغلق سبحانه وتعالى بحقه يقول إني اليوم بما صبروا ما انتو من أبال المريض كل ذلك السابت صبروا صبر كل ذ هم يو ألف عيدنا مانتا مارتن ويكتب بعدين جناتنا ويجي الفوز كواساس وروح الجنة ماذا ينارنا كبت بعدين الله يجزمه وتعالى ساهم نقدر قال علوي كم لا بتهلو النار كارلا الله يلوجج زادونك وجيس جل كم لا انت جد كنا في الأرض البركة دحيح حتى ضفينة السنوات سنويين كتراب انت استناد بعدين كنجوم كواسادا ضد صبوا هي جربان هو إسلام كان هي عشان هو من الدون قال لا يوعس له الله يا نبض إسلام كرر علمنا الرسول كرموا إسماعيل وحباذ واسع ملحني واسع ملك واسع منصب كاد واسع شرف كاد واسع وعسى واسع خبر لكل شيء أنت أدونك عاف داد جو كنادون قالوا واحدا قريتني يوما ما لم أو بعض يوم ما الموارد نحن كربر ما فسر الآبدين بقوة حسابات كريويدي قارع البوسون لا بيتهم ما لا أدونكم يدا يجوبون إلا قليل يرمون واساس إلى إيش رجع يبون إيش رجع واحد لكن بنتو مالهم بركي يجوب مالهم بركي مثلا بالروح مكلف بعض هي مالني مكلف ميا الروح هذا المالي أدونك جوب وأن تان تان سنة بجاء أدونك واساس واحد أساس على إله الله عاصبتك سورة ورب أمدنا ورسول كام رسالة او نرنا واقعيا وإنا إيش رجعنا النجع وحاسط أها هنا إله عاصم الدنيا ورسولك مالك وان ان لكل امه فتنا وفاتنا تقوم في العالم وماد ولده خاص لو نين جليه او امده يورا اماده لا نفناده ومالك يا رسول الله الله ومالك رسول الله الله رسول الله الحديث كان متفق عليه كان اقول نعمة بطنانك سوي كيسة الناو مصر ورنك وعدونك آدم لغسوة بالله معاناك إلهي أعدونك كياناك إلا معاناك الضمان شي أعدونك أقبر وأقبض مركز النارة هالمر... اللقوسين ويرسوله مركز الناهي وليق النعام عارتين لا يحضروا بالله رسوله صلى الله عليه وسلم مركز رسوله قد نوع شعديك منتفقه وعلى كينة يا عدنى أعدونك الالهي عبوريك كي اقول لبطنانك هذا كامي على سورنك magana keriyaaduhu ugu faqr badan ugu xur badan ugu musiib badan bayna galen keriw wa adoon kale abuuroodo inta adunku jiray ki ugu dhib badan taa dib ka filay dad ma la jeemay sabab ku dhacay mar hal mar bana janada loo qosay markaas dhii yabni aadam hal raayta buusan baa soo lida mar laa yaa radu nbi rasuul sallallahu alayhi wasallam hadinku protesta fi chi ugu dhib badan oo jiyay ويقول النوع عاصبا الذي الهي في عاصمة ويأخر كو اللوي ولمشارة هي قبر هي حساب فيه ورساق الالهي ويأخر كو اللوي قالوا اللبتنا يوما وبعض يوما فسايا العادين قال أني إلا لبيتم ما اللبيتم أدونك إلا قيانية لو أنكم كنتم تعلمون هذا العبار لأدونك مينان كما شكوشين أدونك يارا مينان كما شكوشين وآخر مينان كما شكوشين ومينان دورتهم قالوا إي أصحا حسبتم موحد نودي wa anna إلينا ila ina haga nagala to dowradda adduunka jago ilaa caasinaayo masaafal آخر ama afar wileyta ku dhacay waxaad mooddeen adduunka inaad ii abuura abaasta ciyaatna waxa leediin ka doonay ineey sadar umaray ineeyna noqonayaan maamisha fata'ala allahul الله haqq ilahi wa wukasrayna waxiyaaru awro wa ilaahi ciyaaru awro malay saalbu u jeeddu lahay war haq wa aw saabu الملك قال ليه بقر كالحق وهي حقها لا إله إله حق الوعى ومجره إلا هو مويا فبالحرش الكري إله هو عرشك قرح ربنا إيه وين انكبرنا شاب ومن روحي يدعب بريو عابدة مع الله إله المعيش إلها مآخر إله, إله كري إله لا برهانة وسنبرل وهي سعيد له لا برهانة دريل وسوصون له إله في الروح وعابدة هي فإنما حسابه عند ربه إلا إياك إلهي ساعة الروح إلا إياك الله ساعة وهن جباد وين إلا إياك الروح والصلاح ساعة الصدق إلا أن أدله وهشن يرجو ألا أعود بين حسابي عند ربي إنه سامع لا يظلم القاصرون غالب ملي بين جنا ما قال النار كان بالذل وقل وحاجه ربك بريه يا خير دع وارحم حريص وأنت خير الراحمين بطعن بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزل الله سورة سورة النور بارا وصورة الندنيه ايه احكام بيكوه الرميس هذا بان سورة مرينة توحيد كي يوحى اي مره من اوله الى اخيره احكام بيكشف الله يساوه يتشريق صورة هذه ثاني صورة وصورة انزلناها انسود بالجنة وفرضناها عن الضيناي بحيلا على احكام برنقع الضيناي وانزلنا وانسود بالجنة فيها صورة بحيلا ايات ايضا اي احكام بينات على العدل وهو عن صورة كالي المشهر غران كده ايه عن المشهر كده لعلكم تذكرون صورة المحان ساوبة من اسر الدجنة لكي تظهر ساد اله اجرى ثانه اوه امت انتان وكا وفرضناها بيناها فيها بين الناس فيها, فيها أحكام فحكم الله في سوالف الناس فيها أحكام أحكام بلن بنكفر ديالك بلن بنكوا جنسورات بحد الزانية وتحكام تمر حوين الزانية ذي يود زاني من كزاني جها فجلتو جراء كل واحد منهما مثل عقل الله وكملها مئة جلدة فقل جل القذف ولا تأخذكم يين القوانين بهما الله يعين قوانين دك جدار يوفيا فتمن حارس لا ين حارس أبدا أيها ايه وحيه لكواه ونحارسلنا القرن كهوه و بهاوه جيرس كهوه وعند برايلا ايه لسي قرن هل كازو سيبتي في كيف يدوه واعسو الله سبحانه والله دقال الله انا انا ايه ضدك ونجا لها خيرها الدنيا اخرى واعسو خصوصا ابضا ومشاكل ابضا وزنود فقر عن ضدك كاللوع الا اندى اللوع الا inta lugo gorob tanuurka meesha nadaa xojiga lugu doogo ee waa meel cireed ah bay marra kor soo alaayaan oo dadka soo marra waa sadamay dadna u caasa halka aad halka saaya dad ay cilmado dahan zaniya taawanti سود و خلوشه قوما و لكن يدي وي خودي وا وريني قبر جيل باوبس على داي البراير هي وحان حلاله علوشه غشته وا دمتي قدر جيل يف مري الزاني او انت زاني ولداني فجل الدو كل واحد وا لمدهن كل واحد منهم 100 جلدته فقل جلبك قدهم مركا سا أمر أولك ننقل عيرانا يا صند مرسولك أركب الجين غريب كويت يا وين تيجوا هيل لا عيران ماي ولا تأخذكم بهما لا والله يعني قانون مركز جرعة إنسان بقولك الجواب كل فنان إنسان شخص حرير حاوط تورنا وعلي سبحانه وتعالى أدرك جرعة حاوط بدنا تورت في دولة هي حكومة لا مركز دولة حكومة كيسة أول إنسان كنت مداتين كوا جرعة يو تؤمنون بالله إله قوامه يا ولي يوم الآخر. بدك كسر عن الجرأة. أرن حريص عنك. والي يشهد بعلي. حجوب جوعان. وهذا حاضران. أذابهم على ورا مش الواعي. أذاب يلقو الجرأة أي. ضعيفة تنقلهم من ورا برقاتهم سرع برقعتهم. أو دوه حرام تعني عندنا لي. أنا واحد صلي. ولي جود وراء مهلا سو نسكتن. صوت ضد قردهان. ضد بلان وين التجمع بعلي سبحانه وتعالى مش. هود إنك زانية لا ينكر إلا زانية مقرس له إلا النجد زانية موي لو قرنيه وسقون من ساقه وسقى والقرس له والدخيره وقرن أو مشترك قال مشترك فسيقول لي تفري واحد سلفني قال إتجش مشترك إذا إذا حرام تكاني إلا القرس له أي على وتر تاع واحد انتي ويلي نروح والزانية توانت الزانيات ذا la yanqal ma إلا illa zani mu'iyin fa ba'd ah fa tawsan thaya do runti do ni han noqde ma u soo bado zani lo gursu dawada baa qasay in lo gursu ninka du'ayga illa zani gursad wa marla biika tawali subhanahu wa ta'ala مد يلا كلا أو مشرك مويه مد جاله بورساني كتاب جاله كدو. جواني. مشرك ما هل الكتاب هذا جاله كله واحد بلنكدو أو مشركين بلنكدو لاما وقال قوادي هذانا مشركين ولا يو بورساني ما ي يلا هالكاش كان يساق سال نقله وين قال له بورس إلى يرسول يكتب كأن رمينو بنس وحريم أبوه لي ذلك الجناة أو على كه حرم أو حريم ذلك نروح عشية فنروح زاينه أقول بورسدو لا وانا اصحوا ذلك قرجو او روح عفيفه blond وكان روح ان ذانيه omnur انه قوزه من ذانيه pan واحرام صلحت انا اطوا grande اقذى لنا وبو حرام علي المؤمنات بلد مؤمنين بحرام خرج المؤمنته لا مقاص بتلى 令 Saturday انه الذانية قوزة والذين كويق كل المخصنات ثم لم يكن بعد بعض الشهدأ اليكور انته روح اسكان يا روح سيد ayna waxa u dhicin alla subhanahu wa ta'ala iqafuna alayka halla iqaalaw wulee imba dan suunay waxa sawaxan wuxun wulee ay tiskaaxan waxay ka kaxan u caayab kaxan waxe lagu sheegana damban sanadka oo xafiisad konjireed ah qoon kuwa jinaku ganaayo qadbay sida lama yato online ma hayn deyarba shaadaa afar min khaati afdar maxati maxay dhahayaan hata wasdul farayn laga yeeli mahay ala talawar rodo siiska saraayn la yeeli mahay waynaa welan taa calku ugu قدوهم بدأت ذهب وانو يرسد فالما يصدح ذلك الكلان ايضان صاصة اسكواها صدح ذلك الكلام اللي هو ديلياو من حاجة الوحن عدده هو عن اللقاء الدكدوية كريم هو عن اللقاء الدكدوية كريم قال له الحوية والذين قوة يرمون المؤسسات قبلها حاكيصات كالزيناده كوشة ثم اللي يأتو عن رأي بأربعة شهداء أفر منخاتي فاجل الدوهم قراعة ثمانين جلدة ولا تقبلوا يا واه تنافس ولا تقبلوا اللهم شهادة من خاطينها كي ين أبدا ووريق من ماي واسفاس قوي من خاطي ماي تيلا ما يكون وورك هذا اللي تميمه ما مرش كدة تيجي ماي كدرم على غيرنا كدرم عند ماي ولا تقبل الله شهادة أبدا وَأُولَيْكَوْمُ الْقَسِقُونَ بُأْلَيْسُّهَنَوْتَعَلَى هو هو عفيفة جنة كبقانيون عيبيني وحاس كوهد لي قال له وحيدة وقوه إلهي تعيشك بحيو هاوينجا كلمة يعتمين عفيفة دلتا كوتلا وصاصة كرم قال له وحيدة إلهي الذين طابوه من بعد دائر قوهي طوابك او هذا الذين من مسوحه وهي جلدكِ باللقد ذي نج وفجر ليدم ثانية جلدكِ تنثى باللقد ذي نج فلما بدنا هذا واحد هنا حنا فيهم تكملين وري من خاتي السكة صدق طول كانوا روس هذا على السكة ساق قر ققر طول بان تبعه من خاتي كل من بعد ذلك واصل على عمل قديها جيلان فعشتين بين غضان وضد بي دوران أيوه هم finala الله programiga iidhan dibadda oo dhaafay oo naxariisan laakin marxaatiis leeeyey meesha karey oo taqbalay maayo oo taqbalay walidiin والذين yirmo azwaajyo kuwa ween kooban fuuganay sidii bakad dooyin kuwa guriyishi demar walon ma sadax nin baa la soconay hada ween ko marxaatiga ma galan oo dad thawna ween ay daan awen taasii waxa xasan ku arkay iyagoon baa lugu fahmin sidii هو الذنك هو يرمون ازواجهم خوانك أي هو ينكع قوان هو الذنك وقد فيو قو قني ولم لهم شهاداء ميو مرخاتان هلك هل هو من المسجولي هل هو مرخاتان هكذا مرخاتان إلا انفسهم نقطة وضموا يان فشهادة حدي جاء ورسوا يجيو فشهادة حدي مدكو المرخات تقلسوا أربع شهادات وعفر بعر لله اله, اله بقول دعنا يا إنه لمن الصادقين أنه هنشي به لم يقول دعادي هلال ايه اهندها سيقول عليكم لو انك سواها كعر منك وشارك ماركا سرطوك كشي جيت ماركا تبا دي وإلا حد في دارك تبارك هالو ربه لنبا قدعي إلهي بقبري يالي سبحانه إلهي سكوكا سويا وويا واحد ماركا سبت نغاي سبحانه وتعالى كسرت جاعياتك سكت بلت والذين أخو يرمون الزواج وما لا نقول لهم شهادة ولا فشاة أحد أحد كده مر خاتيم سو أفر بعرضه بالله إله كده حتى إنه ولم يساعده كناساس وأفر جرب كده من والخامس أتمنى سنة قرصة نبلا إمان أيام كده الله أنا الله العنصر إلهي عليه دوشي ساعة العنصر إلهي دش ساعة طلعي إن كان أمريكا هذا بين شعري لهي العنصر ويضرب مر هي هذا ماك التروي المحرس ما وابن عنا إلى والد دلي والنبي أصغر وروح عدم بحسن كأب بقولك جراكو يلبده فناي وضل عن وري لكن كي جوز ساوي جناس ما يسوي والد دلي أفر بقى تلوهل هو أنت من بد القرط وروحه دوقرد رجع دمر من هيلدي الصبح آه هذا يلاه من كأنيم بلان كم غان أما إن الله وحادثة عيّة أنا حق هذا العذارى عقابته الدلكة ده حكت بثأعي أنت شدعينا دارتو أربع شهادات أفر رأبى بالله كدراينس إنه ولمن الكذبين أفر جربوا علايسان نكاسي وابنتي لا يبغى كدراينس ما يبغى شغال يوحى مصون والخامسة تمر متى السنة أربع سنوات وحى كدراينس عنا قضى الله عليها إلهي علي عريس توصلها عاطف إن كان عضو نكاسي منير سادقنا كورن هذا الرنش الله بفضل عليكم ادفع الى سجن ورحمتي ان حي الى وانا لا تواب الرحيم لا اجعل دي لك عقوب اذنك سا اجد ردي الى اصل قوه وركلا يصدح ليل عندما كان ليد وانك لو درم دور يس كان مسوسا وها خنار ايوه دين توضر مسكين كدو ونضكي كريع جانبتها ايوان ننك ايناك الاسقبي اله انت دايب صاد ويوالولا فضل الله عليكم فضل اله بسجلين فضل اله بسجلين فضل اله بسجلين فضل اله بسجلين ويو رحمته وانا لا تعقبك ولا عجالك والله قال لا حرجك واذا نبا اذن قدعها ان الذين اتجاؤوا بالفق كانوا حقاب بالعامة عائشة رضي الله قسمي افق بنابوه هو اله برية الذين اكود جاؤوا الليين يلتك بين اووركا اسبطن واكت جماعا او ميمكو جدينك ايان كمينة مرافقين بي اوبر مهدد مسلمين او لكن او مرافقينة الاسلام كي كميدين ووالدتو كين ايه ووالدتو كين ايه ووالدتو كين ايه وحول بي لصمين ايه السلام كاي كتير شيء اوصي برايقوة تهم ايان صدا روح او مسلمين با خالطها دلو كدر مضي او قواري مصطح بقى الديس جري منو حسان انك في عنايه شاعرك ابو ورسولك يا ابو دفاع اي جري خلاله نحامنا بنتجحش بقى الديس جري واذا ينا بنتجحش حاصلك رسولك كميضة عبايا روال عراحي سبعة عقلاجي يو كو عقلاج المنافقين باها ان الذين بيناكو يتجاوه بيلفكة بيناكوه كليم اسبطن وعاكوه هو منكم بيناك ان كمده. لا تحسبوه لا او بكر بقى الولي خاوم ملايين او مسلمين تود انش بل هو إيش كجاهز؟ خير الله خير مجيد احكام بدل أي رئيسات كسود الجي أو إلا قيام الله سبحانه وسلّم تعلن أي شعوف لنا إياه أجل بدل ما تكير إيش بدل ما بلوق على خير الله لكل مبين من الله عرف كل قومهم قوي بين عورك سنعيا ما كت صاروا أصلاً دافوك صاروا معدني حاجة دمّي ما دوال بددم والذي كي تولى وهو الذي يتكبره من أبورك وين انت كيف بالله ولا يمركو غور يا سبع له وحن عظيم وليه كاس سيئل له ابن ابن ابي وعنه الله اخذاه الله مناطق ويناء وقال لك ايو اح لبعض طب بلن بلن بلن بلن بلن ده حديثه هذا غور انتهيه باك يا والسلام كي إصلاحيين نساء الجنية حتى اللي تقول لها بشاكل بادعة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلبي وحنا السؤال روار يا رأي بحبال وقت روى بحق ولا دي كي تولى تولي ايه اوه مامري كي برهوين انكي سوى وحنا اسكوة ومالكي جولة السؤال السماء السي وابينو كوحرا اللي هو عذابا حاضي اللي هو aba ayub رضي الله عنه wa ninkii ma ku dare samaynaa fasirkiis guriga isku soo darye ninkaas ha weendii si umayub la dii jiray ayaa waxay tid dadku waxay leeyeen soo maqaayst markaas waxa uu yahay waxa uu samayn laay mayday ilaahay baan ku dhaartay aaysha ayaa ka fiicanow waxa in ay samayso ka tagdu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu raxmad ku soo dhiyeeyo saas aan ah sa كافي caani isoo واحد ma soo in taaso bal dha dadka beega sameynay xamanay ee waka duray lama raa la ula in tan aad tumu marka aad maqaseen dana maxay ugu maleeyeen almu'minuuna wa banawurke fanda muminta ya albu munato bi anfusin nasaf saw waxa ay ugu maleeyeen maxaa leh adu wax maad sameynay diinada may suu xashina وقالوا حيدوي وين مركا مركا اي هو خير سوما الايام اي بايان وحا ميلان سمين ميدان سمين سين حيدوي وين هذا ايف مبين وا بين ابو الرسكان رساله لولا روح تهو قوس رضي الله عنه وارضى لو لجؤ حيدين وين وين عليه بين ابو الركا دي كوي شهاده قيب عند تصاحف خاتيب كير وين بالي الله سبحانه وتعالى يضمن الله ايمان بالشهاد مرخات بين ليمان أفرى فوراي فخور عند الله هم يو الكادم إلى يكتسوب بين ريال ويرضي الله عليكم رحمته إلى يفسد الجيش أدوس الجن وادوس النمو من هن تابتين وياك ورحمته النحات إلى هذين الجن فيدي أودين نحات يهدونك يا ولآخرة لمسكم حايلن طعم الله فيما أفضتم فيه وها أحد جشان عذاب عذاب عظيم وواليه عذاب له وعليه رسول قال الدبى إلا رسول كل ورياء قوانا يصدق wa ay sawdonka ugu jalaa oo naxay oo inta badan dad kala tirsan yima iskashiday oo uu iman keri wad waddu meesha maranguriga hor diiray to marugii jiray والكتل الثاني ويوفر الله يدوص فضل إلهي الجريم يو رحمته من حريس إلهي في دياء وإذن حريسية والآخرة لمستكم حقا انتظروا لها كما أفضتم واحد لحق الشيء فيه داعي يصور إفكي جئاها أذام حذين إذ وقت إلهي من أذام لها تلقونه له. أدورينا يسيان بعال سنة وقرروا مكوورينا يتقاضاني تلقروا مكوورينا وتقولون أبلا هيدان بأفواهيكم أفتين أذكره هيدان ما الشيء ليس لكم هيدان كنسوا بنين بيه الشيء علم فهيدان علمه روحي وتحسبونه دم ليلة هيدان واحد أفواهي بس هيدان الفيديو عربي كينا أفوا الله واحد كلا وهو واحد سنة يا إفكي عند الله إلهي أكسى حالين تروح ببارئه عفيفه إنه واحد لغشه إلهي أكسى وحويه بسادته بالعقابة إنتا لك إلهي بسودة جايه أي كميتها من دين كذا سبحانه سبحانه من روح المخلات اللي جيل الوقت يجي وإلا على ذنب تفسيل أو إن عذاب لها كلا قانونه هذا قانون السين بعشر عرفت كل قانون سين وتقرون أن الله عز وجل بيقول لكم أثني أذكر عذاب ما الشيء وليس لكم أي من قصص فيه شيء علم وتحسبون وحدم هو عند الله عز وعندما تقوم بقيت سنين اتواء المغشان فلط المحذب لي هو ايدان هذا المسلمين كثيرين ما يقولون لنا نوضعنا أنا تقلم بهذا أنا مفاضرة وعندنا وضعنا أنا مفاضرة سبحانه إلهي وعلى ذا نزهان سبحان الله الله سبحانهك إلهي ونزانان مرقس هلأك مختانا على المسلمين وعندما أقرأوا روي قال له يعيدكم الله إلهي ويلي وعلي أنت عبدو لديا وحد دعاء أنا مرقب كل نخط ترد إلهي بحريري لا تحسبوه شر لكم هذا واحد ردوا إسكالات فضانا لك لم يكن يقول لي إلهي آيات كيساء أقال وعقابتها أقال وهنجبالتها إلهي أقال يعدكم الله إلهي وإنكوه عديلية أنت عودوا هنا ضلابتان لمدل بين أورقاس وقال روح إسلاما بين أورقتان عبدن وردين إن كنوا ذات المؤمنين ويوينوا الله لكم يا وإلهي عظيمية على عيات أحكام شراء عضي والله طبال إلهي وحلو الضانا وهو وحل الوغي حكيمون ومجف إن الذين قوي يحبون الجعل أنت الشاعة هنا يقافته قال فحيشة الزيناء في الذين آمنوا ضكم ممنينة الحرام روح جعلوا ضدك ممنينة هنا الزيناء تضحوا وقفة أفتر لهم عذابهم عليهم ضيلي في الدنيا والآخرة آخري يدب إلي إسلام إليه وعذابه الله بك الإسلام كالشر لك جعلاته إلهي سبحانه وتعالى وقبل أن يدبونك يا خلال الله بك وعذابه إسلام تعالى لك جعل خيرك إن الجناد يقرن كي يتجدد يمصايف تي بالكي واحد لحول ولاي كبد القلب لاي اللوبرية رجع هذا جعلت إن إنت إسلامك في 나라 لحول طالب و إندونيسيا الجناد مركب تي هذا محد عدل فهذا باخرمة المزينة مال كوبا تي إلا واحد كوبا تي فتنة دجعلها كوبا تي أورطة كوبا تي بتكوسكوري مادة كوبا تي خرمة أنت كوبا تي فقر أنت كوبا ويا له الجناد أي عام مخصوص برضو بخصوص ناسهم آخر عرب كأنت الجاني وقبل الواعي ولا عندهم كده لين وجهي سمي ذا راني عمري يصير صويا راني فقر ولا كوردي لا يدك قروط صار النعشين عندهم كردم أمريكا دبتك مرضين بعلاقنا لوك زنا كده على خلاص لوك هسوب بابا هو نسخة مركزي صار درس وحنا عايز على رجع على رك إسلام ك على سبحانه وتعالى في واب مناقب إيمان بماله لاين الغربان قاعين إن الذين قوة يسبرونه تجعل أنت الشاعر هناك فاصطر ألف عشة الزناد في الذين قوة أمام وهذا الروحي أسباب الزناد الصمي نرحل حنبو ضدك وكاني واقع نصور ومكع نصور يابريه وعوكا حنحون او جيركي بتصويره وجيركي موجيني وعوكا للدياني يوحن وعوكا للدرع أسباب الزناد بوكاني وإله يوهن جوي يوكا من نقني والله هو باو fileman iyo qorb oo ka hadlayay doon faylad daawadan waxa laga arkaynaa qaawani iyo baraay iyo qow waxna isku sameeyay kuwaso kamid ayay nala yeeen xadanta shacalka fash wax balanba halkaas soo galayow qawr iyo ficil iyo mid ku doonaya inuu roohi dalka islaamka saabuugun noqdo deenada oo la jiclaado oo waka ka qayb qaata faafin taree iyo ee waxay ku faafirey ilaahay عليهم. عذاب عليهم الله آخر عذاب عليهم في الدنيا والآخرة آخرية الدنيا عذاب بيلاهم بالي والله يعلم إلهي موجي وأنتم لا تستعلوا إنكم مأوين إنكم وحموين لكن واحد لا تكاسف إلهي إن قصتي ما ينجم إلهي كريج عبود ولله فضل الله إلهي فدرجه تسجل آيات كان إلهي وقصته عليه سبحانه وتعالى فدرجه إلهي وكان فضل الله عليك عظيم فدرجه وينها تسجل تقدونكم ما بجئنا الجنة قاع الصائن وراءنا رب بين ولا تفض الله يدوس الجنة عليكم توش النور يا رحمة وانا لا رافض الرحيم لا عذابكم لا يودن عذاب اله وحاء الصائن بلا بين إلين عذابه والله أعلم